الحرام يبتغون فضلهم من ربهم وردوانا وإذا حرلتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شنأن قوم أنصدم عن المسجد الحرام أن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 والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق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 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ مُتَجَانِفَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعَلِّمُونَهُنَّ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 إذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا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 لئن قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم بالله الله قرضا حسنا لو عنكم لاكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري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 وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَنَّ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ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 فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين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 لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أَنَا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنِّي أَخَافُ الله رب العالمين إِنِّي أريد أَن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءه أخيه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 فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن نَّحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ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 فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو عرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون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 ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرائع ومنها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم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 وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين قسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لمعكم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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين أذلة على, أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلايم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 وَاتَّقُ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادِيتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَزْوَ وَالعِبَابَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْتِلُونَ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 أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمن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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تقيموا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, حتى وما أنزل إليكم من ربكم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 قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قَدْ قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 او آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدالا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وان خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم